Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim Alhamdulillahi fatiri as-samawati wal-ardi ja'ilal-mala'ika inka tirusula ja'ilal-mala'ika inka uli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 La ilaha illa huwa fa anna tufakun Wa iyukaththibuka fa qad kuththibat rusulun min qablik wa Allahi turja'ul Ya الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً Įna ma jadururis bahuliakunu min ashabi sarid. Įna dina kafaruna uma dabu ašadid. Įna dina amen ua minus sanihatila F-femesų jine lahuzu, u-amelihi f-ra-e u-ħasanas, fa-inna l-langai jundin l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 وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُنَّ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُونَ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجُ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 ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ايَ شَأْءٌ يَذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُمُ ثِقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, فأخرجنا به ثَمَرَاتٍ مُخْتَنِفًا أَلْوَانُهَا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 Valibė suhum fiha harid, Vakalulhamdulillah Adhabharan al-Hazan, Inna Rogben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 لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطنخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا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 وَل إزَلَتَ إ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِم بَعدِه إِهُ كَانَ حَنِيمًَا غَفُورَ وَأَقُ سَمُ بِاللهَّهِ جَهدَ أَيمَانِهِمْ لَ جَ لإِ جَ أَهُم نَذير الََّكَُّ أَهْدَ مِن إِحدَ الْأُمَمْ فَلََّ جَ أَهُم نَذيرَّا زَادَهُم إِللاا نُفُورَ اسْتِكبَارَ فِي الأْرضِ وَمَكْرَ السَّي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 وَلَو يُآخِذ اللهَّهُا سَبِمَا كَسَبُ مَا تَرَكَ على ظَهِرهَا مِن دَبَّ وَلكِي يأَخِرُهُمْ إلَ غ أَجَلِم مُسََّا فَإِذَا جَ أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا